بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ طَرْنٍ فَنَادَوَّنَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَآَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ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 اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلِكَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أواب.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 خصمان لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَدْعُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إن لا جعل خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المتصدين في الأرض أم نجعل المتقينك الفجار كتاب الأزل له إليك مبارك كل يتدبر آياته وليتذكر آل الألباب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 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا تضرب به ولا تحنك إنا وجدناه صابرا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 أنا لمن المصطفين الأخيار، واذكِر إسماعيل واليسع وذالكفل وكلم من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مأاب، جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب.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 هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواجه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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن إلي إلا أنما أنا نذير مبين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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأهوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأمن أن نجهننا منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجروا وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون من بعه بعد حين